أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سنقاخ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبرك الله العزيز الحكيم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 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب فَأَطْرَسَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جَعَلَ نَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ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 وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر عن المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب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 Dana armaruna wada kum arma do kumla hujata veina wa bainakum Allah we yajma vainana, Allah via Jamaru Bainana waidahilmaswe na youhauna fitla him Bharadima Stoji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 الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجن بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق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 إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمة وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر وهو الولي الحميد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 وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم معقم الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن رزقناهم ينفقون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 استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجع يومئذ وما لكم من نكير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 إنه عليم قدير وما كان لبشّن أيّ يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم وكذلك أوحينا إليك أروحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعمناه ولكن جعمناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله